الله قال رحمه الله أبواب إخراج الزكاة قال رحمه الله باب المبادرة إلى إخراجها عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقه فكرهت أن أبيته فقسمته رواه البخاري قال عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خا ما خالط ما خالطة الصدقة ما خالطة الصدقة ما لن إلا أهلكت رواه الشافعي والبخاري والبخاري في تاريخه والحميدي وزاد قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال قال رحمه الله وقد احتج, وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال باب المبادرة إلى إخراجها عقد المؤلف هذا الباب لبيان وجوب المبادرة والإسراء في إخراج الزكاة الواجبة ثم ذكر حديث عقبة بن الحارث قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج صلى الله عليه وسلم فقلت أو قيل له يعني من الذي خرجه فقال كنت خلفت بالبيت تبرا والتبر هو الذهب الذي ماذا لم يصف ولم يضرب فكرحت أن أبيته أي أتركه يبيته عندي فقسمته رواه البخاري وقد اخرجه البخاري في باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها وهو دليل على استحباب التعجيل في خراج الصدقة وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة هل الزكاة على الفور أم على التراخي الأصل أن الزكاة إذا وجبت بشروطها أنها على الفور ولذا قال الحنابل ويجب إخراجها على الفور كما أن الحج واجب على الفور كما أن الحج على الصحيح واجب على الفور نعم ثم ذكر حديث عائشة وانظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم تمامي ورأيه صلى الله عليه وسلم في ماذا في أن يبقى عنده التبر ماذا في بيته ولا يبيت عنده ولذلك ينبغي للإنسان اذا أعطي مالا من الصدقة لينفقه او مالا من الزكاة ليدفعه إلى مستحقه ينبغي أن يبادر في إخراجه وأن يبادر في ماذا في وضعه في يدي ماذا الأصناف التي أذن الشارع فيها وعن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكت رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي وزاء الحميدي في مسنده وزاد الحميدي قد يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهرك الحرام الحلال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين حديث عائشة رضي الله عنها أولا رواه الشافعي في مسنده والبخاري في تاريخه الكبير والحميدي في مسنده وهو حديث ضعيف وهو حديث ضعيف في محمد ابن عثمان الجومحي وهو, وهو ضعيف وهو ضعيف قال الحديث في معنى الحديث ما خلف الصدقة مالا قط إلا أهلكته واضح فهو يؤكد وجوب ماذا المبادرة يخراج الصدقة وإن كان ضعيفا ثم قال قد يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرج هذه الصدقة فيهلك ماذا الحرام الذي لم تخرجه مع ماذا الحلال الذي عندك فالواجب إخراج الصدقة على الفور وقد احتج به انظروا استنباط الإمام وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين أين وجه الاستدلال هذا واحد قول النبي ما خالط الصدقة مالا قط فقال ما, ما قال ما خالط مال مالا قال ما خالط صدقة يعني ماذا عينها واضح مالا إلا ماذا قط إلا أهلكت فماذا فاستدل به الإمام رحمه الله وغيره واحتج بأنه دليل على وجوب ماذا الزكاة وأن تعلق الزكاة بالعين وليست بالذمة يعني الآن من وجبت عليه الماشية وجبت عليه بنت المخا أو بنت اللبون أو تبيع أو مسن واضح فما الواجب فيها إخراج ماذا هذه العين الواجبة إخراج هذه العين الواجبة وليس ماذا إخراج غيرها مثلا أو اذا دفعها الساعي وحفظها الساعي عنده هل يجوز أن يخرج غيرها لا يجب اخراج ماذا عين ماذا عين الصدقه الواجبة جيد وكذلك هل يجوز مثلا ان يخرج عنها أو بدلا عنها نقدا سيأتي هذا في الباب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 أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي عليه ومثلها معها قال أبو عبيد أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرض عرضت, عرضت للعباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه ومن فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله باب ما جاء في تعجيل الزكاة وإخراجها وذكر حديث علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحن فرقص له في ذلك رواه الخمسة إلا النساء لما ذكر الإمام وجوب تعجيلها وذكرنا أنه على الفور بين ما يقابله وهو أكثر منه وهو تعجيل الزكاة من شروط الزكاة التي ذكرنا ماذا حوالان الحول جيد فهل يجوز أن يعجلها قبل اوانها في قبل حولها أو قبل سنة أو سنتين هل يجوز هذه هي مسألة الباب ما جاء في تعجيلها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله العباس في تعجيل الصدقة قبل أن تحل يعني قبل أن تجيب فرخص له في ذلك وفي لفظ أبي دؤد فأبين له في ذلك في لفظ أبي دؤد ليست رخصة إذن وفرق ترى بين المسألتين رخص وأذن رواه الخمسة إلا النسائي ورواه الحاكم وقال هذا صحيح الإسناد حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه الخرمسيم وحسنه البغوي وحسنه الشيخ أحمد شاكر والألباني وابن باز بعضهم كدار قطني. فإن فيه حجية ابن عدي الكندي لكن الحديث الأقرب أنه حديث صحيح نعم حديث علي رضي الله عنه استدل به أكثر الفقهاء على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب بعد تمام الحول قبل تمام الحول وقيده بعض الفقهاء بجواز تعجيل الزكاة بعد تمام النصاب جيد ماذا؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فهم مذهبان لاهل العلم، منهم من يجيزون تعجيل الزكاة، منهم من يجيزها مطلقا ومنهم من يجيزها إذا دعت الحاجة. مدليلهم أن سعى، سأل النبي، فأذن له، ورأوا في الأخرى فرخصا له. قوله فرخص له دليل أن العزيمة ما هي أنها تخرج في وقتها، أنها تخرج في وقتها. وهو من باب تقديم العبادة على شرط وجوبها من باب تقديم، لأن شرط وجوبها ما هو الحول مضي الحول جيد، وأما إذا لم تكتمل النصاب فلا يجوز له وللا الآن عندنا الزكاة تجب بشروط خمسة جيد أشهر الشرطين التي يتعلق بالباب ماذا اكتمال النصاب وحوالان الحول إذا قدمها فإنه لم يراعي حولان الحول فما الحكم صحة أذن النبي طيب إذا قدمها ولم يكتمل نصابها أكثر من العلماء على أنه لا يجوز ومثل له بمثال او وبقاعدة تقديم العبادة على سبب وجوبها ماذا لا يجوز ضابط لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز تقديمها على شرطها جيد يجوز تقديمها على شرطها ما سبب وجوب الزكاة؟ اكتمال النصاب لما اكتمل النصاب وجبت عليه الزكاة طيب ما شرطها؟ مضي الحوم فالضابط والقاعدة يقول لك أنه يجوز تقديم العبادة قبل شرطها لكن لا يجوز تقديمها قبل سبب. مثال الصلاة ما سببها؟ الظهر زوال الشمس هل يجوز أن تقدمها قبل؟ لا لكن شرطها استقبال قبلة قد تصليها وأنت ماذا لست مستقبل القبلة رخص لك الشارع في ذلك واضح لحاجتك إليها جيد قد تصلي وانت مثلا غير متطهر متيمم وهكذا نعم طيب الرخصة تقابل عزيمة الرخصة كما هو معلوم تقابل عزيمة فهو دليل على أن الأصل عدم التقديم. تبقى مسألة هل هي خاصة بالعباس أم عامة لكل أحد نعم العبرة بعموم اللفظة بخصوص السبب أذن له ورخص فهي عامة وليست خاصة بالعباس رضي الله عنه مثل ماذا الآن من الصور المعاصرة التي يجوز تقديم الزكاة مثل بعض النكبات التي تحل ببعض بلاد المسلمين مثلا فقد تأتي بعض النكبات فيجتهد بعض التجار في تقديم ماذا زكاته؟ قد يرى معسرا مسجونا فيقدم زكاته لما يرى فيه مثلا مثلا من إعسال شديد لا يستطيع دفعه إلا هو مثلا وهكذا نعم طيب ثم ذكر حديث هذا سيأتي جيد قيل لماذا عباس عجلها جيد قيل أن العباس طلب تعجيلها ماذا سنتين قيل أنه سنة طلبا سنتين لحاجة وناسم بها لمكة كان لهم بها حاجة فعجلها وقيل أن أبي أذن له في السنتين في رواية أنه في أبي داود أنه أذن له في ذلك سنتين طيب ثم ذكر حديث أبي هرير قال بعث رسول الله أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل لاحظ أبي هرير ما قال أن عمر هو الذي قال منع ابن جميل قيل منع ابن جميل جيد وقيل اسمه عبد الله وقيل كان منافقا وتاب وقيله هو الذي نزد قول الله ومنهم من عاهد الله ليناتنا من فضله وخالد من الوريد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما ينقم ابن جميل ما ينكر وما يكره إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله فما ينقم وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد حبس أدرعه وأدراعه وأعتاده آلات الحرب التي كانت عنده من السلاح حبسها في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها علي ما يجب عليه من الزكاة ومثلها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه والصنو هو ماذا ما يرجع إلى أصل واحد ومنه الآية صنوان والصنو هنا المراد به ماذا المثيل والقريب نعم رواه أحمد ومسلم في الحديث اولا هل المراد في الحديث لما قال عمرو على الصدقة هل المراد الزكاة الواجبة أو الصدقة؟ المراد الصداق زكاة الواجبة. طيب إيش كل كيف يمنع خالد وكيف يمنع الاباس الزكاة الواجبة؟ ابن جميل تهم بالنفاق لكنه تاب. فكيف يمنع؟ قال العلماء في ذلك قيل إن المراد بها الزكاة واعترض بعض العلماء قالوا لا, لا ليس الزكاة فلا يمكن الصحابة يمنعون الزكاة قيل لا إن خالد تأول هو العباس أما خالد فتأول بماذا بان ما يجب عليه مقابل لما أنفقه وأوقفه في سبيل الله من الأعداد من العتاد والدروع فكان متأولا خالد رضي الله وكذلك العباس فانه ماذا كما ذكر انه قدم صدقته عامي وقيل انه ماذا تسلف منه النبي صدقة عامي ولذلك قال هي عليا ومثلها معها واضح وذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فإنكم تظلمونه وأما العباس فعلي ومثلها معها نعم اختلف العلماء في معنى فهي علي ومثلها مع فقالوا إنه يعني معنى أنني تسلفت من العباس صدقت عامين فصار دينا علي جيد وماذا والعام الثاني مثلها معها وهذا القول صوبه النووي في شرحه لمسلم. وقيل أني أوديها عن هذا معنى أني أوديها عنه. وقيل إنه تحمل الصدقة وأداها عنه صلى الله عليه وسلم السنتين. ويحتمل أنه تبرع بزيادة على ما وجب على العباس إكراما له لما له من سابقة في الإسلام. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام قبض منه صدقة العامل الذي ماذا شك فيه العامل جيد. وقدم صدقة ماذا عام وإذا كفأه النبي قال علي زكاته ماذا ومثلها ومثلها معها حديث أبي هريرة دليل على من قال بجواز تعجيل الزكاة فانه صلى الله عليه وسلم قبض منه صدقة العام الذي شك فيه العامل جيد وتعجيل صدقة عام ثاني فقيل هي علي ومثلها معها في الحديث مسائل أول مشروعية بعث الإمام السعات وأن يكون فوقها أمناء عارفين. ثانيا مشروعيه أن يكتب للإمام عن من منع الخير ومن منع ماذا الصدقة والفرض الواجب ثالثا استدل به من قال على جواز دفع الصدقة في صنف واحد ما وجه الدلالة ودليل دليل على جواز دفع الصدقة في صنف واحد من أصلاف الزكاة أي قال حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله فقال في سبيله هو صنف واحد دلالة على صحة الوقف بتحبيس الحيوان والسلاح فإنه حبس ماذا آلة الحرب وحبس ماذا حيوانه وهذا دليل لمن قال نجوس ماذا وقفه ماذا الحيوان دليل ودليل على وجوب زكاة عروض التجارة ما وجه الدلالة قالوا إنه حبس أدراعه وهي أثمان جيد تجب ماذا لها منافعها فوجب فيها ماذا الزكاة طبع هذا دليل لمن استدل به وهو دليل على جواز تحمل الإمام عن بعض رأيته وأتباعه وأقاربه ما وجب عليه أو ندب عليه فإن النبي تحمل عن تحمل عن عمه سادسا فضل العباس وخالد رضي الله عنهم وهو دليل على تنبيه الإمام وتنبيه من الفقير على ما نعم الله عليه من نعمة الغنى بعد الفقر فإنه قال ما ينقيم ابن جميل بعد أن أغناه ماذا؟ أغناه الله ليقوم بحق الله عليه نعم ثم قال في آخر الحديث قال وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر وإنما قيل ولا يعني ما لم في الحديث البخاري لم يقل بعث عمر واضح إنما منع مباشرة قال ولا ما قيل له في العباس وقال فيه فهي علي ومثلها مع. قال ابو بيت أرى والله وأعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت العباس هذا أحد السباب تأخير العباس وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه وللإمام أن يؤخر عام عامين ثم يأخذه ومن روى فهي علي ومثله فيقال كان تسلف منه صلى الله عليه وسلم صدقة عامين ذلك العام الذي قبله وهو دليل على جواز الحديث اخراجي مال الزكاه في ماذا في شراء السلاح وغيره من الات الحربي ولعانتي عليه بجوز ان يشتري ماذا من اموال الزكاه السلاح الذي يكون في الجهاد نعم الباب الذي يليها قال رحمه الله باب تفرقة الزكاه في بلدها ومراعاه المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها قال رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا رواه الترمذي وقال حديث حسن قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه استعمل أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال قال وللمال أرسلتني أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه رواه أبو داود وابن ماجه قال وعن طاووس رحمه الله قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشرته رواه الأثرام في سننه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشات من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر رواه أبو داود وابن ماجه قال رحمه الله والجبرانات المقدرة في حديث أبي, في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما رواه ابن ماجه قال وعن عبد, الله وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صلي عليهم فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفاء متفق عليه باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفع عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الزكاة يتجب أن تفرق في أهل بلد المزكي وأن الواجب في الزكاة العين للقيمة واستحباب الصلاة والدعاء للمزكي ثم ذكر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا أخذها من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا ما القلوص كل أنثى من ماذا من الإبلي كل أنثى من الإبلي حين تركب إلى أن ماذا أن تبذل تكون بازلا جيد سميت بذلك قلوصا ماذا بطولي قوائمها لطول قوائمها والحديث رواه الترمذي وابن خزيمة وابن أبي شيبة والدارقطني وفيه أشعة ابن سوار الكندي قال أبو زرع ليلا وضعفه يحيى بن معين قال ابن خزيمة باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء إن ثبت الخبر فعند أن الخبر ماذا لم يثبت فإن في النفس من أشعة ابن سوار يعني فإن في النفس من أشعة ابن سوار وإلا لم يثبت هذا الخبر فالقرآن كاف. من نقل خبر الخاصة فيه، قد أعلم الله في محكم تمزيه أن للفقراء قسما في الصدقات، فالفقراء، فالفقير إن كان يتيما أو غير يتيم فله من الصدقات بنص الكتاب، كتاب بن خزيمة، نفيس في تر ترجمة، ابن خزيمة فقهاء شفيع الكبار، وقد أحسن في التراجم يعني وأبدع فيها، فيأتي أحيانا ترجم السفطرين ثلاثة، لكنها مليئة بال بالفوائد. والكتاب المطبوع منه صحيح ابن خزيمة طبعا ابن <تصفيق> خزيمة اشترط الصحة هو من الكتب المعدودة في الصحة هو أقوى من صحيح ابن حبان وأقوى من صحيح ماذا مستدرك الحاكم من الفائدة ذكرناها لكن نعيدها الكتب التي اشترت الصحة هي ماذا اشترت الصحة البخاري ومسلم والمنتقى لابن الجارود وابن خزيمة والصحاح لابن السكن وابن حبان والحاكم والمستخرجات على البخاري ومسلم اشترضت الصحة اما اصحاب السنان لم يشترضوا الصحة والمسانيد واضح فإن سألت ما اقوى الكتب في شكل البخاري ثم مسلم ثم ماذا ثم لا. ابن, الجارود. ابن الجارود الصحة قويه في مجلد واحد ثم ابن خزيمة. ثم يأتي بعده اجتمع لدى ابن خزيمة في كتابه اجتمع لديه العناية بشرطه شرطه قوي هذا أولاً ثانياً حسن تبويبه ثم عنايته بالتطبيق القواعد الوصولية على الأحادي وهو معني بهذا الباب الذي يؤلمنا أن الكتاب غير كامل ولم يخرج منه إلا ربعه والباقي غير موجود أصلاً مفقود طبع في أربع مجلدات طبعه يعني طيبة نعم طيب نرجع إلى المسائل إذن هذا الحديث حديث أبي جحيفة حديث ضعيف سناده ضعيف وهو دليل على ماذا فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا دليل على أن الصدقة ماذا تجيب في بلد المزكي أن الصدقة تجيب في بلد المزكي قال فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا دليل على جواز ماذا إعطاء اليتيم من الزكاة نقول يجوز إعطاء اليتيم إن كان فقيرا إن كان فقيرا لو كان غنيا فإنه لا يعطى تجيب عليه الزكاة نعم ثم ذكر حديث إبراهيم بن حسين أن ستعمل على الصدقة، فلما رجع أقيل له أين المال؟ قال أوي المال أرسلتني. يقيله وأين الصدقات؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها. أي على أهدى ماذا؟ في أبي داود على أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله حكم ماذا؟ له حكم المرفوع. رواه أبو داود وابن ماجه. رواه أبو داود وابن ماجه والحديث. كما قال حافظ بالتلخيص التلخيص اخرجه سعيد المنصور بسناد متصل صحيح الى طاووسنا عفوا الحديث صحيح جيد اخرجه سعيد بن منصور بسناد صحيح ثم ذكر حديث طاووس قال كن كان في كتابي معاد من خرج من مخلاف ما المخلاف ها الدار او الارض تكون او المحله تكون في الجبل في مكان ماذا الجبل قال من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرة رواه الأثرى في سننه وهو كذلك كما قال هنا أخرجه سعيد بن الصور وهو صحيح إلى طاووس يبقى الحديث الأخير أو قبل الأخير في الباب عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذي الحب من الحب والشاة من الغنم والبئير من البعير والبقرة من البقر رواه بن والمجا والحاكم والحديث صحيح الحديث يعني الحاكم قال صحيح للسناد لكن هي ضعف ضعفه الشيخ الألباني طيب حديث أبي جحيفة وحديث عمران ولفظ طاووس دين على مشروعية صرف الزكاة في بلد من؟ في بلد المزكي وأن زكاة كل بلد تصرف في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم وقد ذهب مالك والشافعي والثوري وأحمد إلى أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد وهو مذهب المعتمد عندنا عند الحنابلة ما هو معلوم أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة لكن دون القصر يجوز عندهم قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد قال لا قيل وإن كان قرابته بها قال لا واستحب أكثرها للعلم أن لا تنقل من بلدها استحبابا والدليل لا تأخذوا من أغنياين فتردوا على فقراء قد تعرضنا لها المسألة البارحة جيد وهذه الأحاديث خلاف فيها عائد هل الضمير عائد إلى المسلمين أو عائد إلى كل ناحية أهل بلد طيب إن خالف فنقلها عند الجمهور عند من قال بعدم جواز نقلها قالوا ماذا تصحح وتجزي لكنها ماذا يكره له يكره له نقلها والصحيح في هذا أن ذلك عائد إلى المصلحة فإن كانت الحاجة الأصل ما هو إخراج الزكاة في بلد المزكي الذي يقيم فيه فإن كانت حاجة رآها ومصلحة في إخراجها إلى بلد آخر فلا بأس وسيأتي أدلة على ذلك منها حديث قبيصة ماذا في حديث قبيصة قال يا قبيصة أقم عندنا حتى تأتي الصدقة الصدقة من أين كانت تأتي للنبي أكثرها من خارج المدينة هو دليل على جوازي نقل ماذا مال الزكاة جواز من نقل مال الزكاة نعم طيب ثم ذكر حديث طاوس كان في كتاب معاذ بن خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرتي هذا الدليل على أن من انتقل من بلد إلى بلد كانت زكاة ماله لأهل البلد الذي انتقل ماذا انتقل منه ثم ذكر حديث إذن الصحيح أن الأصل عدم نقل الزكاة لكن احتجي جاز جازة نقلها ثم ذكر حديث معاذ بن جبل أن رسول الله بعثه اليمن الحديث قال أخذ الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الأبل والبقرة من البقر هو دليل على ماذا؟ على أنه يجب في الزكاة ماذا؟ عن ون له الإمام فقال ومراعاة المنصوص عليه من المقدرات دل لل للقيمة للقيمة لمد وجد وجود الدلالة خذ الحبة من الحب والشاعيرة من الغن والشاة من الغنم والبئير من الأبل والبقرة من البقر انظر استنباط الإمام الجميل قال والجبرانات المقدرة أي جبرانات؟ حديث الطويل حديث كتاب من أبي بكر قال فإن لم يتيسر له ذا جئته عليه ماذا جذعة ما الواجب قال تأخذ حقه وماذا وشاتاني أنت يسرته أو عشرون درهم قال الإمام فالجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرى وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا صحيح لو لم تكن العين مقصودة وأن القيمة جائزة لما قال النبي ماذا شاتاني انت يسرة وماذا وعشرون درهم كان هذا عبث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الأعيان المقدره في الزكاة وأنه لا تجزي قيمتها يجب خلاج بنت اللبون ويجيب خلاج بنت المخاب والتبيع والمسنة وهكذا وأنه تجب الزكاة من العين ولا يعدل إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس وهذا قول الشافعية والحنابلة واستدلوا وكذلك بما ورد في حديث أنس في كتاب كتابه الطويل الذي استنبط منه الإمام رحمه الله فإنه عين أصنافا معينة يجب إخراجها وكذا الجبر فإنه قال إن لم يجد صدقة كذا الجذعة يخرج ماذا حقا ومعها ماذا شاتاني أو عشرين درهماً فلو لم يكن لهذه الجبرانات التي جاءت في حديث أبي بكر أثر وتأكيد لوجوب الزكاة من العين لكان عبثا قال المصنف رحمه الله في كتابه المحرر ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة وعنه يجزي رواية ثانيه عن أحمد وعنه لا يجزي إلا إخراج أحد النقدين عن الآخر ذهب عن الفضة والفضة عن الذهب والصحيح أن الأواجب إخراج ماذا العيان أنه يجب إخراج العيان ثم قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا أعطيته مزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا اجعلها مغرما رواه ابن ماجة وفي إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي كان يدلس وفيه البختري بن عبيد متفق على ضعفه قد حكم على بعض العلماء على هذا الحديث بالوضع على هذا الحديث بالوضع وهذا الحديث يستدل به الحنابلة والشافعية على مشروعية هذا الدعاء على أن يقول ذلك، لكن إذا ما ثبت فإنه لا يقال، لكن يدعى بالبركة كما في بالحديث الذي لي، وأن عبد الله ابن أبي أوفر قال كان رسول الله إذا أتاه قوم بصدقة سواء كانت فريضة أو او نافلة، قال اللهم صل عليهم فأتاه أبو أبي أبو أوفر بصدقته، فقال اللهم صل على آل أبي أوفر، أخرجه البخاري في باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. والحديث كذلك عند أحمد ومسلم رحمه الله والحديث دليل على مسائل أولها مشروعية الدعاء المصدق فرضا أو نفلا ويستحب أن يصلي عليه كما هو مذهب الجمهور فيقول اللهم صلي على آل فلان إلا أن الشافع منع ذلك وقال إن ذلك خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يدعو بالصلاة فلو دعا عند الشافعي يقول فلو دعا بالبركة قال أصاب السنة والصحيح أنه يدعو ببركة ويقول اللهم صلي على آلي فلان فإنها دعاء والحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء والجمهور يكرهونها يقول لا يصلى إلا على الأنبياء لكنه دليل على جواز الصلاة على الأنبياء وغيرهم فإذا اتحال الدعاء قيل تسكين نفس المتصدق ليهون عليه بدل المال المحبوب إليه بدل المال المحبوب إليه نعم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكي وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم نعم الباب الذي يرينا قال رحمه الله باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الرجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا أتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية فقال لا أتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى سارق وعلى غني فأتي فقيل له أما, صدق أما, أما صدقتك فقد قبلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها ولعل السارق أن يستعف عن, سرق عن سرقته ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل متفق عليه نعم باب من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غني عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن من دفع صدقة إلى من ظنه من أهلها فان غنيا صحت صدقته صحت صدقته وأجزعته قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال رجل لم يسمى هذا الرجل قال بني إسرائيل عند أحمد إنهم بني إسرائيل لا تصدقن بصدقة في رواية لا تصدقن الليلة بصدقة عند مسلم فوضعها في يد سارق وهو لا يعلم أنه سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق. مثلاً لا تصدق أن لام ماذا؟ لا من المتأكدة القسم جيد. فقال اللهم لك الحمد على سارق. يعني حيث كان بعلمك وقدرتك يا رب. وهذا من باب ماذا؟ التسليم بقضاء الله وقدر والتفويض إليه سبحانه وتعالى. لا تصدقنا. بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق على ليلة على الزانية فقال اللهم لك الحمد على الزانية إلى أن قال فقيل له أما صدقتك فقد قبيلت في لفظ النساء تقبلت وهذا شاهد الباب إنه قال قد قبيلت أما الزانية فلعلها تستعف به من زناها ولعل السارق أن يستعف به عن سارقته ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل وفي لفظ النساء مما أعطاه الله عز وجل والحديث متفق عليه خرجه أحمد والبخاري ومسلم في باب البخاري في باب إذا صدق على غني وهو لا يعلم وأخرجه النساء في باب إذا أعطاها غني وهو لا يشعر والحديث دليل على مسائل أولها انظر للإمام رحمه الله في حسن تصنيفه يأتي باب على حديث واحد يعني كأنه يريد المسألة التي في الباب الفقهي في الكتاب الفقهي كان يريد يستدلها فإن العلماء قالوا فإن دفع الصدقة إلى من ظنه غنيا فبان فعن أحمد روايتين أنه يجزئه أو لا يجزئه فهو يستدل الآن على هذه المسألة فهو رحمه الله كأنه صنف الكتاب كما قلنا مرارا كأنه صنف الكتاب لاستدلال ماذا لماذا لماذا بالحنابلة وعلى ما سطرته يد الحنابلة في ذلك فإن وجد حديثا أوردها وإن لم يجد حديثا أورد اثر فإن لم يجد أثرا سكت نعم ولي باب نعم. طيب الحديث دليل على مسائل أولها أنه إذا دفع الزكاة إلى مستحقها ظانا ما استحقاقه سقطت عنه وأجزات قال القرطبي يستفاد من الحديث صحة الصدقة وإلا لم توافق محلا مرضيا إذا أحسنت نية المتصدق فأما لو علم المتصدق أن المتصدق عليه يستعين بتلك الصدقة على معصية الله حرم عليه ذلك كالسارق كالزاني إنه يحرم عليه ثانيا استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع موقعها وإن أجزعت ثالثا أن الحكم للظاهر حتى يتبين سواء هذه قاعدة عظيمة الحكم للظاهر حتى يتبين خلاف هذا الظاهر رابعا فضل صدقة السري وفضل الإخلاص في الصدقة سالسا بركة التسليم والرضا وذم التضجر والتسخط بالقضاء والقدر سابعا أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم يأتي في شريعتنا ما يخالفه فإننا استدلنا هذا الشريعة بني من؟ بني إسرائيل فحكاه النبي على سبيل ماذا؟ على سبيل الإقرار قال ابن قدامه رحمه الله سابعا قال ابن قدامه إذا أعطى من يظنه فقيرا فبان غنيا فعن أحمد فيه روايتان إحداهما يجزئه أي تسقط عنه الزكاة ولا تجيب عليه لعادة واختارها أبو بكر وهذا قول الحسن وأبي عبيد وأبي حنيفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلين ماذا لرأى رجلين جلدين فقال ان شئتما ما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني فعلقها بأي شيء بمشيئتهما, بمشيئتهما والرواية الثانية لا يجزئه وعليه لإعادة لأنه دفع الواد في غير مستحقه فلم يخرج من عهدته كما لو دفعها إلى الكافر ولا شك أن الصواب إذا دفعها إلى غير أهلها ممن يظنه من أهلها أنها ماذا تصح منه وتجزي ولا يدسمه أي يدفع غيره الباب الأخير نعم. قال رحمه الله باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب بشيء قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك أجرها وإثمها على من بدلها مختصر لأحمد قال رحمه الله وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله. أثارت أثارت. أنا كنت هو نعرف كيلة. لا لا تشكي صح لكن الأثر أصحه من الإثارة. جيد. هي تجوز بالثنين اكره النور يرحمه الله لكن أثره هي الأشهر. نعم. قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه قال رحمه الله عن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعوننا حقنا, ويسأل يمنعون يمنعون حقنا ويسألون حقهم فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه مسلم والترمذي وصححه قالوا عن بشير بن خصوصية قال قلنا يا رسول الله إن قوما من أصحاب الصدقة يعتدون علينا نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا رواه أبو داود نعم باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان سواء كان السلطان قال مع العدل عادلا أو جائرا والجوري وأنه إذا ظلم بزيادة أخذها السلطان لم يحتسب به عنه شيء أقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن المزكي إذا دفع المال إلى السلطان كان عادلا أو كان جائرا وطلبها من أنها ماذا تجزي وأنه المزكي الذي يدفع الزكاة أنه إذا ظلم فأخذت منه زيادة لم يحتسب منه ماذا عنه شيء وسيأتي بيان قال عن أنس أن رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله فقال نعم إذا أديتها إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله ورسوله فلك عجرها وإثمها على من بدلها الحديث رواه أحمد وهو حديث طويل وإسناده صحيح وقد سكت عنه الحافظ ابن حجر وقد أخرجه الطبراني وأورده الهيثمي وقال الحيثمي في المجمع رواه احمد والطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح انظر استنباط الامام وقد احتج بعمومه من يرى المعجله الزكاه المعجله الى الامام اذا هلكت عنده عند الامام من ضمان الفقراء دون الملاك يعني فقراء كيف يضمنون ها او يعني الان دفعها الى الامام فهلكت عند الامام قبل ان يقبضها الفقراء فهي من ضمان الفقراء ما معنى من ضمان الفقراء معنى أنه ماذا أنها ذهبت على الفقراء جيد فإنها لا يجب على المزكي أن يدفعها مرة أخرى طيب الإمام قيل يضمنها من بيت المال وقيل إن كان فرط من عنده يضمنها ماذا من فرط سواء كان اماما أو نائبا أو ساعيا أو جابيا أو حارسا إلى آخره نعم ثم ذكر حديث ابن مسعود طبعا هذا الحديث دليل على ماذا قال إذا أديتها إلى رسولي دليل على ماذا على براءة ماذا المزكي الى دفع المال الى الساعي الى دفع المال الى الساعي فقد برئت منها الى الله ورسوله فلك اجرها واثمها على من بدلها لو كان الساعي كاذبا فبدلها فانه لا اثم عليك جيد ثم ذكر حديث المسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه ستكون بعدي اثره اثره تجوز بسكون الثاء وفتح الراء هذا لفظ وتجوز بكسر الهمزه والسكون ماذا للثاء كما ذكرتم بمعنى الاس ماذا الإسكان أي الانفراد معنى الإسكان أي الانفراد بالشيء والمعنى أنهم يستأثرون عليكم بما لهم بما لكم فيه اشتراك وحق قال أبو عبيد يفضل نفسه في الفي وقيل المعنى الاثره ماذا الشدة سترون اثره بعدي يعني شدةً بعدي وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت هذه الاخبار متكررة ووجدت هذه الآثار كذلك متكررة وفيها هذه الآثار التي قرأناها ستكون بعدي أثر بالتفسيرين بالشدة وماذا وبماذا تفردهم بالاستحقاق دونكم قال وأمور تنكرونها وفي رواية ستكون أثرة شديدة قالوا يا رسول الله وأمور تنكرونها يعني من أمور الدين قالوا يا رسول الله فما تأمرنا انظر قال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم وهذا في نفض البخاري ورفض أحمد وخرجه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تترون بعدي أموراً تنكرونها وخرجه في باب علامات النبوة قد قلت لكم أن هذا الباب هو من أطول أبواب الكاد يكون أطول البخاري وهذه من موافقات العجيبة فإن البخاري جعل أطول باب هو باب علامات النبوة لأنه الكتاب كله ماذا؟ من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم البخار يفوتي على التعريف العجيبة وحسن التصنيف رحمه الله في روايه مسلم أدوا إليهم حقهم وسل الله حقكم استدل به المؤلف على ماذا على دفع مال الزكاه للإمام ولو كان ظالما إذا طلبها فيجوز أن تدفع الزكاه الإمام العادل طيب إذا طلبها الإمام غير العادل الجائر الظالم فإنها تدفع له اتقام ماذا تقاع لشره وأنه إن بدلها وغيرها فإثمها ماذا عليه؟ ثم ذكر حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسأل فقال أريت إن كان علينا أمرا يمنعوننا حقنا ويسألون حق حقهم يسألون حقهم بلفظ لفظ مسلم فأعرض عنه عرض النبي ثم سأله فأحرض عنه فجذابه الأشعث من قيس يعني في رواية مسلم قال الأشعث اسمعوا واعطيا فإنما عليه ما حمل في رواية أخرى في مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليه ما حملوا وعليكم ما حملوا فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم والترمذي وصححه وهو دليل على الصبر على ظلمهم وعلى ظلم وجور السلاطين وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم وفيه دفع الزكاة إلى طلبوها وكانوا أهل جور أنها تسقط عمن دفعها وأنا اقرا في هذا الحديث في مسلم قرأت بعض الأحاديث في الباب كله فعجبت معني سبق قرأت مسلم عجبت لكثرة الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعه والأحاديث الآمرة بالصبر والأحاديث الآمرة بماذا؟ بالدالة على انه ستكون أثرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق الإمام هذه الأحاديث مسلم في باب الخوارج ساقها في باب الخوارج وعجبت من كثرة الأحاديث الواردة في حديث الخوارج وكيف أحسن الإمام مسلم في سياقها وتوقفت مع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهذا في مسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سبحان الله كما قلنا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإنهم في زماننا هؤلاء الخوارج من الدواوئش وغيره ماذا يقتلون أهل الإسلام والله ويدعون ماذا أهل الأوثان وأهل يعني سأخبر النبي هم في العراق أهل الأوثان بجانبهم سبحان الله أو أهل الأوثان في شمال العراق ولم يتعرضوا لهم بشي نبوة من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام في كل مكان ويدعون أهل الأوثان قال النبي سيخرج من ضئضي هذا طبعا القصةها طويلة قال اسمعوا وأطيعوا فلنما قسم النبي في حنين فقال الرجل فأعطى النبي لأقرأ ابن حابس وأعطى وأعطى فقال أحدهم يا رسول الله اعدل فقال ويحك وفي الواي ويلك من يعدل إن لم يعدل ثم قال لما ول الرجل قال يخرج من ضعضي هذا أقوام تحقيرون صلاتكم عند صلاته وصيامكم عند صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي رواية التي ذكرتها يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون ماذا أهل الأوثار هذه من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعجب من من زين الله له سوء عمله فمن زوين له سوء عمله فراه حسنا قد تتعجب حين كيف هؤلاء يقتلون المسلمين دعوان الكفار ت ت تستغرب وتتساءل يعني أين عقول هؤلاء فوالله ما هو إلا مصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم ومصدق قول الله عز وجل فأما زوين له سوء عمله ماذا فراه حسنا ويرى أنها قربة وشهادة ويرى أنه قام بالواجب ماذا عليه ولذلك حقيقة يطال عجب من عناية النبي صلى الله وسلم من الخبار بالصبر والسمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر قال وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال متى إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان هذه هذا المنهج, المنهج العظيم النبوي الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولذا يتقي كما قال ابن القيم رحمه الله يتقي العبد أن يزين الله له يزين له الشيطان ماذا؟ فعل ماذا؟ فعل المعصية هذا باب يرجه الإنسان أحيانا من تسوير تسوي الشيطان الشي... تسوي له أفمن زين له سوء عملي فراه حسن ويقال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فيا محمد ماذا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات زين الله لأبي طالب كفر وزين لعمه أبي لهب ماذا؟ وزين لأقوام من صناديق قريش ماذا الكفر فماتوا وتحسر النبي عليهم فقال الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات كان يرى النبي أنهم من أعقل قريش وعرفهم صناديد أقويا عقلاء فكان نبي يتحسر فقال الله لا تذهب نفسك عليهم حسرات فمن أخطر ما يلج يعني العبد فيه أن يزين له الشيطان أعماله السيء وسوء عمله والله أنا ونقرأ صحيح مسلم كأنما بعض الحديث أول أمر يقرأها يقول سبحان الله كثرة هذه الحديث في هذا الباب محل الانتباه ومحل الحقيقة التأمل أجي أحسن الإمام المسلم في إرادها في باب واحد جيد لو أن إنسان يراجعها طيب الباب الحديث الأخير المشير من بالخصاصية قال قلنا يا رسول الله إن قوم من أصحاب الصدقة يعتدون علينا يظلمون ويتجاوزون يأخذون منا ما لم يجبه ماذا الله علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا وهذه الأي شيء رأى أورده الإمام لما قولي في الأخير وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به شيء والحديث رأى أبو داود وعبد الرزاق في مصنفه وسكت عنه أبو داود والمنذر وفي إسناده دسيم السدوسي وفيه ضعف قال ابن الملك وإنما لم يرخص لهم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومكر ولو رخص لهم لربما كتم بعضهم على عامل غير ظالم واضح؟ والحديث تل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا أو يتعدوا من يطلبون الصدقة نعم نقف هنا صلى الله عز وجل أن على اجتماعنا اجتماع, اجتماع مرحوما وأن يجزيكم خيرا على صبركم واحتسابكم وأن على هذا المجلس أسر الله عز وجل بمنه وكرمه وهو الحي القيوم الذي لا يموت والإنس والجن يموت اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم حجل هذه المجالس شهيدة لنا اللهم إذا نشيدك على حب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم فأوردنا حوضه اللهم فأوردنا حوضه اللهم ونولنا شفاعته يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا يا حي يا قيوم شقي ولا محروما بعزتك ورحمتك نستغيث يا حي يا قيوم اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم من dengan العفو والعافية والمعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ي العفو satisfقظوا للعافية والمعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله طيب